ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله تخيلوا كانكم عاينتم الموت وسكرته القبر وضمته وصرات وحدته وكأنكم ولدتم من جديد سألتم الله تبارك وتعالى الرجعة والمهلة فأمهلتم ورجعتم تخيلوا وكأنكم فتحت لكم صفحة جديدة فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون تخيلوا وكأن هذه اللحظة التي تعيشونها هي لحظتكم الأخيرة وكأن النفس الذي يتردد فيكم الآن هو آخر نفس فماذا أنتم صانعون تخيلوا ذلك وكان قد وإلا فكل نفس دائقة الموت ذكرنا سبحانه فالواجب علينا أن نتذكر قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.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 ترتحل بنا امتحانا سريعا تقربنا من لقاء ربنا والله الموعد وعند الله تجتمع الخصوم والأمر إما جنة وإما نار فكان الواجب علينا أن نتذكر تخيل لو أنك ولدت من جديد أنت سبق منك حياة عشت فيها حياة العربدة حياة التقصير والتفريط. تخيل نفسك وكأنك أفقت من سكرة المعاصي والذنوب فماذا أنت فاعل وماذا أنت صانع تخيل لو كانت هذه اللحظة الأخيرة هل ستسرف على نفسك في الذنوب والمعاصي البعض سأل ربه تبارك وتعالى المهلة ساله نظيرا وقال سبحان ونعوذ بالله من الخذلان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كان هذا هو شأنهم لو أعادهم ربنا تبارك وتعالى إلى الحياة مرة ذانية ولك شأن ولهم شأن أنت أخذت الدرجة أنت وعذت فتعظ وذكرت فتذكرت لك شأن آخر يختلف عن هؤلاء المخاذين عن شأن إبليس الذي لما سأل ربه تبارك وتعالى الناظر والمهلة. كان لمزيد من العربدة لمزيد من الانحراف والاعوجات قال أنظرني إلى يوم يبعثون وكان سؤال هذا لكي يمعن في إضلال البشر لكي يمعن في الانحراف والاعوجات عن منهج الله تبارك وتعالى قال ولا تهدد أكثرهم شاكرين قال ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تهاجد أكثرهم شاكرين كان هذا هو سبب مطلبه سأل النظرة والمهلة لكي يتوب كما تاب نبي الله آدم فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فنعوذ بالله من الخذلان ذكر ربنا تبارك وتعالى اللحظة الأخيرة لآذى الفرعون وهو يقول أهمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لم تقبل توبته تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أمهل واعطى الفرصة فكان منه الكفر وكان منه الطغيان ادعى الغبوبية والألوهية مع الله تبارك وتعالى لم يستثمر لحظة العمر لم يستثمر هذه الفرصة ولما عردون عليها غدوا وعجية ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب ونعوذ بالله من الخذلان لحظات أخيرة تنبئ عن شقاوة تنبئ عن حسرات وزفارات ولكن لا سبيل للاستدرار حكى لنا سبحانه سوره بعض المخذولين من الأقوام الذين غلبت عليهم شقاوة كقوم لوط أتوا نبي الله لوط لكي يفعلوا فعلة لواطر مع الملائكه الأبرار مع هؤلاء الأضيف وكان موعدهم الصبح وقيل أليس الصبح بقمئه كان هذا هو شأنهم في لحظاتهم الأخيرة والناظر في واقع الحال ساجد الكثير من الصور ساعقة تتنزل بزناة تحريقهم لماذا لم يتوبوا إلى الله لماذا لم يستعدوا للكوء الله لماذا لم ينتهزوا هذه الفرصة أنفاس تتردد ما الذي تنتظرونه هل تنتظرون إلا بقرا منسية أو غنا مضغية أو مرض مفسده أو هارما مفندا أو موتا مجهزه أو الدجال فشل غائب منتظر أو الساعة والساعة ادهى وأمر مات ابو وما ومات ابو لهاب وكلهم كان عن سبيل الله ينفر من طاعة الله كان هذا هو شأنهم خرجوا يوم بادر خردوا يوم بادر بهطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ونعوذ بالله من الخدلان ألم تكن فيهم هذه العقول الجارعة ألم تكن فيهم هذه الصور وهذه الأمدان كالتي هي فينا لماذا لم ينتهزوا الفرصة لماذا لم يؤمنوا بالله يوم وبالإسلام وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حق لنا سبحانه قبل البعض ممن غلبت عليهم الشقاوة قال جل في علاع عن بعض هؤلاء أنهم يقولون يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ويقولون يا حسنت على ما فردت في جنب الله ويقولون هل إلى مرد من سبيل وأنت في الفرصة تخيل نفسك وكأنك ولدت من جديد فتحت لك صفحة جديدة صفحة بيضاء أمد لك في عمرك تخيل ذلك كل فرصة لا طمهت أمامها الدنيا بأسرها وإلا فالحياة إلى موجة والمال إلى فوت وكل نفس دائقة الموت سترتاحل حتما لا محال وتترك المال الذي شغلك والمنصب الذي فردت بسببه في طاعة الله وإذا ما مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمله فأرجع ماله وأهله ويبقى عمله والإنسان يومئذ بحاجة لحسنة تثقل الميزان فهل تخيلت هذا المجعد؟ تخيل سورة أقوام كتب لهم ربنا تبارك وتعالى السعاده في الاخيره الأخيرة منهم الحرص على طاعة الله وقعوا في الكربات وفي الشدائد وما أنجاهم إلا اسلام الوجه لله وإلى العمل بطاعة الله تبارك وتعالى دخل الثلاث الغار فأطبقت عليهم الصخره هذا كمحققة كل واحد منهم توسل إلى ربه بعمل توسم فيه الإخلاص فهذا توسل إلى ربي تبارك وتعالى ببره بوالديه والثاني بعفته عن ابنه عمه بعد ان تمكن منه والثالث بامانته وتثمير مال الأجل فانفارجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون ومن haradati sakhra بخطة أو بمؤامرة أو بعضلات فتاكة من فرجت الصخرة إلا بعمل صالح وقربات الدنيا والآخرة تم هارج بالأعمال الصالحة بالاستقامة على أمر الله دخل الرجل يقاتل فأسلم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا كثير الأعمال كثيرا هل استثمرت هذه الفرصة؟ هل كنت هذه لحظتي، هذه فرصتي؟ قردت انا من جديد أترضى أن تكون رفيخ قوم لهم زاد وأنت بغير زاد محتاج أنت لحسنه قد تكون بها نجاتك غدا فلماذا لا تستثمر الفرصة خدعس من نفسك لنفسك ومن التجار من حولك وكلهم لا يفوت أبدا القرش اليتيم حريص كل القرص ويزعم أن هذه النباة هذه هذا هو الزكاة هذا هو الكفاح لقمة عيشه وحيش أولاده كيف يفرط فيه وأنت في لحظتك هذه قد تشتري نعيما لا ينفر وقرة عين لا تنقضي هذه فرصته لو فاتت وانقضى آجالك كنت تستاذرك أنت وإلا فاغتول الأمل هذا الواجب عليك أن تثبت أجلك بين عينيك وأن تستحي من الله حق الحياة قال سبحانه وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم منعهم الجهاد من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة ترى لو كان لهم حسنه زائدة لربما دخل الواحد الجنة لأول وهلة يقول سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله والظالم لنفسه والذي غلبت سيئاته على حسناته والمقتصد والذي تساوت حسناته مع سيئاته والسابق بالخيرات هو الذي غلبت حسناته على سيئاته وهذا يدخل الجنة لأول وهلة ومثاقين الذر عند ربك توزن لا يظن ران أنها تضيع عليه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خاردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين فحتى مثاقيل الذر لك ما تضيع عليك يقول ربنا لأهل الجنة بعدما دخلوا الجنة وقد قاموا مقام الشفاعة بإذن ربهم أخرجوا من قد عرفتم من النار فيخرجون أقواما في قلوبهم مثاقيل الذر من الإيمان يخرجونهم من النار فلا تضيع عليك حزنا عملتها وقد تكون هي حسناتك التي تأخذ بها كتابك بيمين التي تثقل ميزانك غدا فلماذا تفلط فيها وإذا لا تفلط في القرش اليديم تقدمك أقوام وأنت الذي تغار تغار من أخيك ومن ابن عمك لكونه زاد عليك في بعض الخروج لكونه زاد عليك في المنصف بينما أنت أنت تفرط في حسنات وقربات ودرجات للدرجة والدرجه بعد السماء والأرض كان الواجب عليك أن تنتبه وأن تأخذ الدرس تأخذ العظة والعبرة ذكرك ربنا تبارك وتعالى وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فكان الواجب عليك أن تنفذ غبار الغفله عن قلبه أن تستيقظ قبل فوات الأوان وإلا فالإيران عندما تحيط بالعبد من كل جانب من الذي ينتظره ستلتهن كالإيران وأن راقد مكانك قم من نومك أطلب السلامة اطلب النجاة والأمر إما جنة وإما نار فالبهداء المبادره المبادرة فإنما هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم إنكم أصبحتم في أجل منقوص والعمل محفور والموت في رقابكم والنار بين أيديكم فتوقعوا قضاء الله في كل يوم وليلة لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب ضارح وإن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره ولأن تصحف أقواما يخوفونك حتى تدرك أما خير لك من أن تصحب أقوام يؤمنونك حتى تدركك المخاوف فتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب من ان أتي يوم تقول يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ينكشف الغطاء وبدلهم لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وربك هو الحكم العدل لا يجعل المحسن كالمسيح ولا المؤمن كالكافر ولا من سارع إليك من أبطأ عنه هو الحكم العدل جل في علاه فالواجب عليك أن تنتهز الفرصة تخيل تخيرك أنك ولدت من جديد تسمع هذا التعبير والمثلات والحوادث من حولك كثيرة وعديده هذا الذي ساقط من عاشر طابق ثم قام وهو يجري او دبت فيه الحياة يقولون ولد من جديد لا بأس بذلك هذا الذي دهسه القطار او صدمته سياء ثم بقيت له فرصة في حياة يقولون ولد من جديد وكتب له عمر جديد تخيل نفسك ذلك الرجل ماذا انت صانع اتسير هونا هونا ورويدا رويدا في طالب الطاع هذا ان صح لا يصح الا في طلب الدنيا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه والا ففي طالب الاخره لابد من مسارعه بد من مصادقة الريح في مرضات الله وفي طاعة الله تقول وعدلت إليك ربي لتعرضه إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني مهاجر إلى ربي ليس دون الله منتهى الغوية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآكرة هذه فرصتك والجهنى فيها ملاعين راءت ولا أذن سامعة ولا خطر على قلب بجر وفي اما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وهم فيها خالدون فهل تيقنتم وهل عملتم عمل رجول امنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هل أسرعتم المسير إلى ربكم نعموا علينا لا تعد ولا تحصى هذه الأنفاس التي تتردد فينا هي بمثابة نعمة جليلة هل ادينا شكرها امد ربنا تبارك وتعالى في أعمارنا لم يختم لنا بعد فهل انتهزنا هذه الفرصة وإذ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هل عشتم حياة التوبة توبتم إلى ربكم تبارك وتعالى من سالف أعماركم وإن فشخيط لو أرد علينا لساءنا رؤيها أن أنظر والذى ما الذي قلناه في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني يسوء تخيل وكان هذا شريط عرض عليك وانت ستقف بين يدي ربك في يوم لا مرد له من الله قال أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد قلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا في سانة كذا هل ستكتم هذا سأستشهد عليك جوارح التي عملت بها فقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قتل الرجل تسعة وتسعين نفسا سأل الله فحجر أمامه الواسع فقتله وكمل به المئة لما يأسوا وقنته من رحمة الله ثم سأل رجل العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا فإن أبعاء ناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فانطلقوا ولما انتصف به الطريق جاءت ملك الموت واقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفي بعض روايات أنه ناء بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وتقول سبحان الله لله في خالقه شؤون توفيق وتسديد في اللحظات الاخيره وشانك كشانه لا يختلف عنه حياتك كلها ذنوب عاصي والطاعات التي عملتها لربما لو قدمت لمخلوق لم يقبلها ولهلك لما يشوبها ملياء ونذاق لما يشوبها من كبر وغرور وعجب محتد لتنقية النفس تخيل وقد أعطيت هذه الفرصة ولت أنت من جديد كان الواجب عليك أن تتوب إلى ربك أن تصنع هذا صنيع أن تتوجه إلى الأرض التي بها من يؤينك على طاعة الله نأى بصدره او دفع بصدره الى الارض التي اراد فقبضته ملائكة الرحمة يا فاس كان سببا في نجاته وحركه خاطفه سريعة كانت السبب في ان تقبضه ملائكة الرحمة تخيل نفسك ذلك الشخص اقرأ قراءة واعية مقراءه تدبر وتامل لا داع ابدا لان تقرا ذكر الجنه وكانها ما خلقت الا لك واذا ما قرات عن النار وكانها لم تخلق الا لفلان الذي يبلس على الناقه والفلان المتبرجه ما هذا بشأن الصالحين محتاجين لان نتذكر ولان نتدبر قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر محتاجين لأن تدبر آيات ربنا وأن نحي طاعة الوقت هذه فرصته هذه مهلته قد تفوت ولا تعوض مرة ثانية كيف يكون باسترهار والأمر اما جنة وإما نار تخيل وكأنك وضعت في قبل غير موسد ولا ممهد بعد أن خلعت الأسلاب وفارقت الأحباب ووجهت الحساب غنيا يومئذ عما ترك فقيرا إلى ما قدمت فلماذا شيء ولماذا كبر من كفر ولماذا سرق من سرق هؤلاء يبرجونه وأنت بحاجة لحسنة تذقل الميزان يبكيك فلان وعلان وكلهم يبكيك لنفسه فمن الذي يبكيك لنفسه وقد وضعت في قبر على مثل هذا النحو وودهت للحساب بهذه القيبية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تذهل كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما يقول ولكن عذاب الله شديد يحتاج ليقضى عباد الله ولأن ننتبه وأن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا وأن يحسن إلى الله تبارك وتعالى هذه الفرصة هذه المهلة أنفاسنا تعب ورحالنا تشب والعارية ترب والتراب من بعد ذلك ينتظر الخب وعلى اثر من سلف يمشي من خلف وما عقب الباقي غير الحاق بالماضي وما ثم إلا آمل مكذوب وآجل مكتوب وكل نفس دائقة الموت وإنما توفون أدورك يوم القيامة فمن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسخنه جل في علاه بأسمائه الحصنى وصفات العلى أن يتوفنا وليكن مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه وأخذ خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد عباد الله كل منا مطالب بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب وأن يتخيل أنه قد ولد من جديد وأن هذه فرصة مد له في عمره سأل النظرة والمهل فأنظر وأمهل فرصة وأي فرصة هذا الإنسهال الذي فتحت له صفحة بيضاء صفحة جديدة ليس له أن يقبش هذه الصفحة فالله عن أن نسودها ربنا تبارك وتعالى حق أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يدفع ماذا أنت فاعل وماذا أنت صانع إذا ما ولدت من جديد ما الذي ستفعله؟ قد مع نفسك وقفة مراجعة وقفة مؤمن وضع الجنة والنار نصب عينيه هذا هو شأن الصالحين هذا هو شأن انس بن النظري رضوان الله علفي أحرد وأحلك الحضار يقول واهل ريح الجنة اني لا أجد ريح الجنة من دون أحد فقال ليقاتل فقتل ومعرفة إلا اخته بطرف بنانه رضوان الله عليه وقال قولته المشهورة ان كان رسول الله قد مات فعلم الحياة بعده قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه كان ذا هو شأن الأفاد رضوان الله عليهم أجمعين دعوا الغالي والرخيص في سبيل الله فاشتهروا جنة في لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كانوا فقهاء كانوا أذكيراء كانوا نبهاء عمير بن الحمام يخرج دمرات من قرمه يقول لأن لأ أنا حييه حتى أكل تمراتي هذه إنها لا طويلة فيلقي بها ويدخل يقاتل فيقتل إلى جنة رضوها السماوات والأرض عاشوا حياة اليقين رضوان الله عليهم أدمعين فأكلوا بخم بخم يسال النبي صلى الله عليه وسلم على ما قلت بخم بخم يقول لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلها يقول له فإنك من أهلها صادق ما عهد الله عليه صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى وكانوا رجالا بحق وبصدق وكاني بهم إذا ما نظرت اليهم اقول ولد من جديد هذا شعنهم حدى ابن يقول كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدرك عليه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهليه وشر فهل نظرت, هل نظرت لسال في أيامك على أنها كانت لوسة كانت حلالا وكانت حراظا صفحة سوداء لابد من طيها كل نفسك كولدت من جديد مع هذا النفس الذي يتردد ذيها لابد من حياء وخجل من الله وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئ والحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحد ما رفع الآخر وكأني بك إذا ما كنت صادغا وقد ولدت من جديد الا انك ستعمل وتستن بسنن الانبياء والمرسلين هذا هو منهجه هذا هو اسلوب حياته اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وفحالهم مغدهم وإبرامهم أقوالهم وأفعالهم كانت في طاعة الله وإقامة لدين الله جل وعلا أقاموا منهج العبودية في دنيا النسوة كل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته بالليل وبالنهار في عسره ويسرهم في منشط ومكراههم كانوا حمسين على طاعة الله وتأني بك وقد اغتنمت الفرصة وكأني بك وقد غلب عليك الذكاء والذكرة إلا أنك ستنهج هذا المنعد ستتابع نبيه صلوات الله وسلامه عليه وسيد الأولين والآخرين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرضو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وكأنك ستترسم قطاع في نومي وأكلي وشربه في زواجي وجهاده في ليله ونهاره صلوات الله وسلامه عليه بلغ وأدى الأمان ونصح الأمة وكشف الله بي الغمة كان هذا هو جأنه حياته كانت جادا في سبيل الله بلغ الحق للخلق وكان لسان حاله ينطق الا وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون الحياة والممات كانت علوا وكانت رفعا ولذ على ربنا ذكره وخلد أذره صلوات الله وسلامه عليه محتاج لأن نترسم خطأ هذه فرصته ولدت أنت من جديد والخيرات والبركات ما تتحقق عليها إلا بالاستقامة على طاعة الله إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني بك وقد ولدت أنت من جديد ستحفزه على أن تعمل بعمل الصالحين من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نال الرضا من ربهم بسبب صدقهم وإيمانهم اصطفاهم ربنا لصحبة خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم اجمعين تكلموا لعز الإسلام ولنجاه النفوس ولرضى الرحمن اثنى عليهم سبحانه من فوق سبع سماوات فقال كنتم خير أمة أخرجت الماس. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف سبق الريح في مرضات ربهم أضمعوا نهارهم وأسهروا ليلهم وقاموا يناجون ربهم في فكاك رقابهم وكان قليلا من الليل ما يهتعون وبالأسحار هم يستغفرون وكأني بك وقد ولدت أنت من جديد ستطهر باطنك قبل ظاهرك ستتعامل مع ربك إخلاصا وإقامة لواجب العودية ستتابع الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل سترتفع وترتفع بارتفاع دعوة الإسلام الذي شرفت بالانتساب له أنت المسلم هذه نعمة وكفى بنعمة الإسلام نعمة نعمة امتن بها ربنا عليك فارتقي إلى مستراها اعمل بإسلامك ولإسلامك دهار. إذا من توكت محارم الله إذا ما وجدت الملاحدة والزنادقة والعصاة والمذنبين يعملون لماهم علي ينشدون إقامة الباطل في دنيا الناس فليكن شأن إقامة الحق والحرص على طاعة الله والارتفاع لمستوى الإسلام والدين قل أنقص الإسلام وأنا حي أنت بحاجة لعلو هم في لحظتك الأخيرة أنت محتاج لان تسابق ريح في الله تبارك وتعالى كان البعض إذا ما قيل له ما تشتهي قال أشتهي الجنة قيل له ما تشتاكي قال أشتاكي الذنور كان هذا هو شأنهم جمعوا فأوعقوا رضوان الله علي اجمعين كانوا فقهاء والفقهاء سادة ومجالسدهم زيادة هم السادة والقاده رحمة الله عليهم أدمعهم برأس محتاجين لأننا اتفع بارتفاع دعوة الإسلام وأنت بالفرصة ولدت أنت من جديد أنت لو عملت حتى بمستحب قد يكون هو طاعة الوقت لا تزود خالد بن الوليد وسط المعركة وكانوا فقهاء كانوا يجاهدون في سبيل الله وفي ذات الوقت يتزوجون وحرموا أن لكل مقام مقال جامعوا بين الطيبات وبين الصالحات وكانوا ينترون الطاعة والعبودية في ذلك كله في أكلهم وشعبهم في تجاراتهم وعاملهم وسعيهم على أولادهم وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لما سامع حمظله. ان هيعه صبيحة يوم عرسه خرج يقاتل في سبيل الله راه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بحث لزوجته جميل من يسالها عن سبب ذلك قالت لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب قال ذلك غسلته الملائكة هكذا كان شأن الأفاضم هذه طاعة الوقت حتى ربنا جل وعلا على من جلس في المسجد الحرام مؤتاكبا وقد داهم العدو بلدا فقال أجعلتم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله كن حذرا من وسائل الشياطين الإنس والجن والشيطان فقيهم في الشر والفقه في الشر يرد الإنسان ببعض افعال البر أنت مختار ليقضى ليقضى متأكدة هذه فرصته ان ضاعت الفرصة كيف تعور ان باتت هذه الفرصة كيف تستدريك وانت ولدت من جديد هذه لحظته لا تمني نفسك بلحظة أخرى قد تكون من عمر غيرك ليست من عمرك وأنت عبارة عن ساعة عبارة عن ساعة بين زمنين بين زمن قد مضى لا تدري ما الله صالع فيه وبين زمن قد بقى لا تدري ما الله قادم فيه والحياة ساعة قيلت عنها طاعة قالوا النفس طماعه قال علمها القناعة محتاج لمجاهده النفوس في ذات الله والذين جاهدوا فينا لما اهدينهم سبرنا وإن الله لمع المحسنين ومع الدعوات الصالحات لا تخيب ولا تشقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم نسألوا جل في علا بأسماء الحسن وصفات في العلا أن يتوفنوا إياكم مسلمين وأن يحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسخنك الهدى والتقى والعفاف والهنا اللهم دب لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجئوا بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم فرد الكرب عن المكروبين واخذ الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين